وَأَنَّ صَوْمَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ هُدًى للناس مِّنَ النَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيِّ مِنْ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ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 مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا قوي يا متين اللهم انصر عبادك المجاهدين على الخوارج المارقين اللهم انصر عبادك المجاهدين على الخوارج المارقين اللهم انصر عبادك المجاهدين على الخوارج المارقين اللهم سدد سهامهم وآراءهم ورميهم وجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم احفظ جيشنا وسلمه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين اللهم احفظه واحفظ به واحميه واحمي به واهد به اللهم انصره على أعداء البلاد والعباد اللهم نمكنه من رقاب هؤلاء الخوارد يا رب العالمين اللهم تقبل قتلى جنودنا في الشهداء واربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم اللهم اجعلهم سابقين لهم إلى الجنان اللهم اجعلهم سابقين لهم إلى الجنان اللهم ارزقهم الدرجات العلا اللهم بلغهم مراد بالشهداء والصديقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلم بلادنا وديارنا وديار المسلمين اللهم سلم ديارنا وديار المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين اللهم آمنا بين أهلينا ولا تجعل الظالمين سلطانا علينا بقوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله